اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ بَأْسَنَا الذِي يَصْطَعِمُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً عَلَى سَجَادِهِمْ اللَّهُ مُوَضِعٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَطْغَوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كما سُفَهَاءَ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ألا ولكن لا يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وَإذاَا قَلَو إِلَ شَيَطْينهِم قَاُوا إِ مَعَكُمْ إِ مَا نَحنُ مُتهذئُون وَإذاَا قَلَم إَِا شَيَطْم قَاُ إِا نَعكُ إِ نَا الله يستهذبهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهذبهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جَتُهُ وَماكَوا متَدين فَمِ حَّ دَةم وَماك